وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَنْ لَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَ تاب من قبله البيء shaft وَ إِكَ يون جهُ متَ بمص وَذ سَنَنُصِيبُهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ إِنَّهُمْ فِيهِمْ لَمُصِرُّون وَإِذَا سَمِعُوا اللَّذُ وَأَعَرَبُوا عَنُّهُ وَقَالُوا وَقَالُوا لَنَا أَغْرَمَالُنَا أعمالكم سلامنا لكم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله وقالوا إن نتبع اللذى ما كانوا من أرضنا أولن نمكن فَوَلَّيْنَا مِنَ الْعُدْوَاءِ إِلَيْهِ فَمَرَّتْ كُلُّ يجبائي إذا مرض كل شيء رزق. وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فَأَنْتَ الَّذِي مَسَّنَكُم لَمْ تُسْكَنُوا بَلْ دَهِهُم إِلَّا وكنا نحن الوارثين وما كان رَبُّكَ هلك القرى وَمَا كُنَّا نَامُون لِّكُلِّ نيا وردينا طه وما أفلا تنقلون؟ <تصفيق> أفمن وعدناه وعدا خسنا فهو فَهُوَ لَنكِ كَمَن الدُّنْيَا لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد خَلْقَ اللَّهِ رَبَّنَا رَبَّنَا كانوا إيانا يعبدون Lahu annahum ka No, فربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له like, وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن الله إن جعل الله عليكم الليل سر من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون قل الله 만기 O my تسكن فيه وليتابته ونزعلنا من كل أمتي شيئا، فقولنا، فَقُلْنَا, فقلنا الخلق قليل لا، فعلموا أن الحق لله وضل وظلم قُل لَّئِن مَّا كَنُوا صَدَقَ القَوْمُ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هكذا أيها السادة عشنا مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من سورة القصص بدءا من الآية الحادية والخمسين تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في أولى شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله والتي ننقلها لكم من مسجد سيدي أحمد الرفاعي بحي القلعة بمدينة القاهرة